أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ و انت فانتم من وكنت من الكافرين ويوم القيامة ان ايست في جنن ما مسوري المتكبر بِغَائِبِ فَازَتِ الْجَمَالُ يَلْمَسُهُ مُسُّ وَلَا هُمْ يَحْذَمُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شيء لَأَمُّ مَن قَامَ دُسَّمَاكِ يُعْرِضُ الْأَرْضِ وَالَّذِينَ كفروا بي وانا قضيء الى بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُمْ مِمَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُوا قويات بأمينه سبحانه